بسم الله الرحمن الرحيم والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رجبناه أسفل سافلين إلا الذين آمنون